فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَشْفِرُونَ وَأَمَّا الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وما توهم كافرون أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام.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 ضهم إلى بعض هل يرقو من أحد ثم من صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول إن آفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل الحسب يا الله لا إله إلا هو عليه توكل وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ